ثم خلقنا النقفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين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 قَدَ فَاسكََّهُ فيِي الأرضْ وَإِنَّا عَ ذَهابِ بِِ لَقَادون فَأَن شَأْنَّ لَكُ بِهِ جََّاتٍ لِ خِيلِ وَأَْنابُ لَكُمْ فِيهَا فَواكِه َثَةُ وَمِنْهَا تَأكُرُون وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تحملون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 شَأْنًا مِّن بَعْدِهِم قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِم رَّسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم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 صيحة بالحق فجعلناهم أثاءا فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ غَوَسُولُهَا كَذَّبُوا فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِن مَّرْيَمَ وَامَّهُ آيَةً وَأَوَيْنَاهُما وَأَوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ ومعين سركنوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون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 حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم لنا لا تنصرون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 بَلْ جَاءُوهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ معرضون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 بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله خَلَقَ خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشرون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 وَقُرْءِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشياطين وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ قَالَ رَبِّ لَا تُؤَخِّرُونِ عَنْ حِسَابِي مَنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا مَنَصِبًا هَكَلمَةٌ هُوَقائِلُها وَمِن وَرَائِهِمْ دُسُخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَنَأَىٰ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فَلَا أنساب بينهم يومئذ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ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 قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا اِرْحَمْنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى ذكري ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَدَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الفائزون